والَّذينَ كَفَروا عََّا أُذِرُ وَرِضون قُلْأَررائيتُم مَا تَدُونَ مِن دُون اللَّهِ أَرونِي أَرونِي ماذاَا خَلَقُوا مِن الأ أَرونِي مذا خَلَقُوا مِنَ الأضْضِ أَملَهُم شِذقُون في السموَات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 إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عَدْلِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ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 اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرهوا ووضعته كرهوا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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغفان الله وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ الله وَيْلَكَ أَمَّنْ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَرِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمسعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فِي الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون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 كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِيمَا إِمَّكَّنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اذ كانو يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أن اللَّهَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم وَلَكِن لِّيَدُلّ وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ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 كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَا رُم مِنْ خَمْرِ الَّذذَّةِ للِشَّارِبِ وَأَنْهَا رُم مِنْ عَسَلِم مُصَفَّّات وَلَهُم فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغْفِرَةُم مِرضَبِّهِمْ كَمَنْهُو خَالِدُ فِي النَّارِ وَسُقُمَا أَنْ حَمِيمًا فَقَططَّع أَم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 فإِذَا أُنزِل سُورَةُم مُحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القتَالُ رَأتََّنَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَب رَأتَ الذيذنَ فِي قُلُ بِهِمَّ رَضظرونَ إلَيكَ نَنظرَرَ الْ المَغْشِي عَلَيهِ مِنَ المَوود فَأَلَا لَهُم طَاعتُ وَقَل مَعر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 وَإِن تُؤمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُم أُجُورَكُمْ وَلَا يَسألخُمْ أَمولَكُم إ يَسْأَلْخُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبخَالوا وَيُخْرِرجِ أَضَانَكُمْ هَا أَتُمهَاُ لائِتُ دَعَوْونَ لتُ فِقُ فيِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُم.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 وَكَانَ ذَلِكَ عادَ اللهَّهِ فَوزًا أَظِيمَام وَيُعَِّبَ الْمُنَافِقينَ وَالْمُنَافِ قات وَالْمُشْركينَ وَْمُشِْكَاتِ الظَِّّينَ بِاللهِ ظََّ السَّوُو عَلَيْهِمْ دَائَةُ السَّو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 بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ قَلْب الرَّسُولِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَهْلُهُمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا تَارِكُونَ النَّتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّا تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ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 وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا